وَ قدَ لمتُمُ الَّ نَعتَدَو مِنكُم فيِي السَّبَةِ فَقُلنَا لَهُ كُوا قَِدَةَ خصئين فَجعلنهَا نَكَلَ لِمَا بَيْنَ يدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوعِضَةَ للِمُتَّقين وَإِذ قلَ مسَ لِقَوْمِهِ إن ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قولوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما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 وأفاقع اللونها تسر الناظرين